وَذَنَّ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَّهُ قَدِ اقْتَدَرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ